امرأة اجنبت ثم حاضت هل تغتسل من الجنابة عندما تطهر اذا اجنبت المرأة فإنها يجب ان تغتسل واختلف العلماء في وجوب الاغتسال عليها فلا شك ان الجنب لا تصى ان الحائض لا تصلي لذلك لا يجب عليها الاغتسال من الجنابة لاجل الصلاة ولكن الحائض ممكن تريد تقرأ القرآن فهذه حينئذ لا بد أن تغتسل من الجنابة يعني لا يجوز للحائض الجنوب أن تقرأ شيئا من القرآن إلا إذا كان داخل ضمن الأذكار أو بعض آية أمر يسير يعني عموما إذا كانت لم تقرأ شيئا من القرآن ولم تحتج إلى الاغتسال فاغتسلت مع مع طهرها من الحيض فإنها تنوي بذلك رفع الحدث الأكبر فيدخل فيه رفع الحدث من الجنابة ومن الحيض إذا نوت في قلبها رفع الحدث الأكبر دخلت فيه الجنابة والحيض والأفضل أنها تغتسل من الجنابة ثم تغتسل من الحيض والله أعلم